Bismillahirrahmanirrahim. Ka fa ya'in. Sad. Diktur rahmat rabbika 'abduhu Zakariya idnadarbahu nida'an khafiyya.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 إذا قضى أمر فإنما يقول له كُن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدو هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم.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 dan menciptakan untuk membuat hal yang baik mereka yang menyatakan oleh Allah kepada mereka dari Al-Fatihah dari Al-Fatihah dari Al-Fatihah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 تقينا إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداء لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إداء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 ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدى وكلهم اتيه يوم القيامه فردا